آمين امس <تصفيق> الله رحمة ورحمه الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم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 كم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسموم. قالوا إن أتتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباءنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن أتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ وَعِيدَهُ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مَن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَيُسْقَوْنَ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ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 ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إِيَّا شَيْءٍ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الْبُعْفَاءُ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 الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماءا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 وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجُنُوبِنِ وَبَنِيَ أَنْعَبُدَ أن الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُ الْأَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ فَمَا تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي فَمَا تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 إن في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء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 فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرونين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس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 Samia Allah liman hamidat.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 حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وإي اللهم بك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما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 اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله اللهم متعه متاع الصالحين ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات اللهم تجاوز عنهم يا كريم اللهم تجاوز عنهم يا كريم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم واجمعنا بهم في دار كرامتك من غير حساب ولا عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سميع الدعاء وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم ازهي عنا وعن المسلمين الفردوس الأعلى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 الله أكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله